أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وَإِرْسَلْنَا تتم الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به أذى من رأسه ففديته من صيام او صدقه او نسك فاذا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 اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 الحج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزوره تقول <تصفيق> يا أولي الألباب الله أكبر الله